بسم الله الرحمن الرحيم القانعة من قانعة وما أدراك من قانعة يوم يكون الناس الفراش مبسوط وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فعظ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ